بسم الله الرحمن الرحيم الف لا آمن من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ هُنَالِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون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 قوم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذان من الصواعق حذر المنون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 الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنائا وانزل من السماء ماءا فانفذ به من الثمرات رزقا لكم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 وَأَجْمَعُ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ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 ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا لما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعظمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا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 يَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا فَقالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا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 اسماهم قال الم اقول قال الم اقول لكم انني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذ قلنا للملا فَإِذْ سَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ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 مُثْبِعَ عَهْدِكُمْ وَإِيَّاكُمْ تَخْرَفُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَهِيَ يَفْتَقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اتأمون ان ناس بالبر وتنسون ان انفسكم وانتم تاكلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم نصرون واذا جئناكم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 وإذ فرقنا بكم البحر فأنديناكم وأقرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فاتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم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 وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 ذلكم بانهم كانوا يدخرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما صوا وكانوا يعتدون ان الذين امنوا والذين هادوا ان صَارَ الصَّالِحِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ فَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ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 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ بَقَرَةً صَفْرَاءَ فَاقِعَ اللَّوْنِ وَتَسُرُّ النَّاظِرِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا من شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ورب الارض لا تسقي الحرث مسلمه ناشيه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون واذا قتلتم نفسا فدارهم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 ما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون وَإِذَا نَ قُلَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا إِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا قَدْ حَدَّثُوهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِرِحَالِكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ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 يكسبون. لا يكسبون وقالوا لن تمس لنا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلا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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ فَسَقُمّوا من دياركم ثم اقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تضارعوا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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقعلوا قلوب لا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وَلَمَّا جَاءَهُمُ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم يعرفون كفروا به فلانه الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله أَيُنَزِّلُ أي اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَسَبَّأَهُ بِغَضَبٍ عَلَا غَضَبًا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ الله قالوا قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفون بما وراءه وهو الحق مصدق لما انعم بهم قل فلما تقتلون ان بها الله من قبلهم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 قالوا سمعنا وعصينا واشركوا في قلوبهم العجد كفرهم قل بئس ما يأمركم به ايمانكم ان كنتم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 إنه نزل به على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته فسله وجبريل ومن كان فان الله عدو للكافرين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 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَهُ ظَاهِرِينَ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وَمَا يُعَلِّمَانِ أَحَدًا حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا يَهْدُونَ بِهِ مِنْ ضَلَالٍ وَنَهْجِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لا وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علم مولى من اشتراه ما لهم في الاخره من خلاق ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون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 انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فصبروا واصبروا حتى ياتي الله بانه ان الله على كل شيء قدير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 تلك امانيهم قلها تبرهن لكم ان كنتم صادقين بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فلهم اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا, خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ومن اظلم ممن منع المساجد الله ان يذكر فيها اسمه واسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خا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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدلا ولا تنفعها شفاعة ولا هم منصورون واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهم قال اني جاعل كل الناس شما قال ومن ذريتي قال انا لعهد الظالمين واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى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 قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغطره إلى عذاب النار وبئس المصير وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْمِقْدَارَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا وَأُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مُسْلِمَتَ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَ نَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَسْطُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ انك انت العزيز الحكيم وما من يرضى عن ملة ابراهيم الا من سفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين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 تِلْكَ هُمْ مَتٌّ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 عاقب ويعقوب والاسباط وما كنت يموسا وعيسى ما اتي النبيون من ربه ابن لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون اِن اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدُوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ سُبْحٰنَ الله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 ام تقولون ان ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط كانوا يهودا او نصارا قل انتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شاددا عنده من الله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 سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۗ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ رَءُوفٌ رَحِيمٌ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 انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه مما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلته بعد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 الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولى وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون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 فلا تخشهم واخشوني وليتمم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكوم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 عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ان الصف والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان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 الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعيون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ان الذين كفروا وما توهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا لهم من ضرو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ نَهَارٌ وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابته وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آنِدَةً يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ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 ما في الارض حلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يحمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون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 وَمَا سَأَلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْهِي خَبِئًا بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً سُمّ بُكْمٌ صُمٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا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 فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزلون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 فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إلي بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُم فَلَا تَسْمَعْ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطرع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم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 قريب مجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوني ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون احل لكم ليله الصيام الرفه الى نسائكم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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل وتدنو بها الى الحكام تاكله فلقم من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتل بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتن بيوت من ابوابها واتق الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتنين وقتلوهم حيث تقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلواهم من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم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 تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِنَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ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 وَاذْكُرُون كَمَا دَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ مِنْ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 اللَّهُ حَسِيبٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي غَمَامٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ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 فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ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 حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَتَىٰ يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ فَهُوَ يُنْفِقُ خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم كتب عليكم القيتان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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فاموت وهو كافر فهولائك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب نارهم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَمْرِ وَالْمَثْنَىٰ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِّلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلِ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ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 ولا تنفقوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك وله أعجبكم هؤلاء يدعون الى النار الله والله يدعو الى الجنه والمغفرة باذنه ويبين وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمحيطِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُونِ مَسَاءَ فِي الْمحيطِ وَنَهارًا تَقْرَبُهُمْ حَتَّى يَطْهُرُهُمْ فَإِذَا تَطَهَّرُوا فَأَنْتُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ مَسَاؤُكُمْ حِرصٌ لَكُمْ فَاحْتَوُوا حِرصَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو فيه ايما نكم على ركي يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاء فان الله غفور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 بالله واليوم الاخر ووبلهم احق بردهم في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللجار عليهم درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحن لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أخرى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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَمَن مَّنَعَهُ مِن مَّحَرِّمٍ فَسَتُرْضُونَ بِمَا أَخَّرْتُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوهُنَّ عَدُوًّا وَلَا ظَالِمًا يَأْتِ اللَّهِ حُزْوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 ذانكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى الموجود له رزقهم وقسوتهم بالمعروض لا تكلف نفس الا اسعها لا ظال رواده بولدها ولا موجود له بولاده ولا وارث مثل ذلك فان اراد فصالا ان تراضم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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبات النساء إلا هاكنتم فيها فسقوم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توايدون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 نَمُودَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً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 فَنِسْخُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَالِمُونَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَسَاوَى الْفَضْلُ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير فَاحْفَظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمَسْطُورَةِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا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 انفقوا منه من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون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 وَاِذْ نَادَىٰ بَعْدَ مُوسَىٰ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُ مُبْعَثٌ لَّنَا مِنَ الْقَوْمِ قَاتِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَل عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا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 وقال لهم نبيهم ان الله قد باسط لكم طعونه ملكا قالوا ان لا يكون لهم الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعدا من المال قال ان إن الله صفاه عليكم وزاده مسقطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبي إن آية ملكه هَيَا اتَّقُوا التَّابُوتَ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُونَ مَلَائِكَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 ولمّا برزوا لجانوا توجنود قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وهم سن على القوم الكافرين فهزمو باذن الله وقتل داوود جانوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه من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 بعدما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله لهمه قتت ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا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 والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات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 قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ الشَّمْسَ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَن را يحيي هذه مناه بعد موتها فاماته الله مئات عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئات عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنن وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه تدلل الناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله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 يَاكِنكَ السَعْيَا وَاعْلَم أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْ وَلَاءٍ وَلَا أَذًى ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُونَ فَقَوْمًا نَّهْ اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير منهم صدقة يتبعها هذا اللهم بني حنين يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاداء كالذين ينفقون مالهم كالذي ماله رياءا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 والله بما تعملون بصير ايراد احدكم ان تكون له جننه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها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 نَوَدَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِيدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ والله يعيدكم مغفرة منه وفضله والله واسع العليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا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 اِن تُؤْتُوا الصَّدَقَاتِ فَهُنَّ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ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 أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدون وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُغَضَبْ رَكْبُكُمْ وَلَا شَهِيدَ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ